السلام عليكم وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سياتي أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم, لكم يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما اما بعد فاذكر كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشرا العمل ومحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد اخوتي الكرام انكار الشيخ للروايه هل يبطل الروايه ام لا القاعده الاصوليه هنا قاعده انكار الشيخ للروايه لا يبطلها انكار الشيخ للروايه لا يبطلها وهذا ساتي لان هو اكثر من, هو من راوي كان ينقل عن تلميذه يقول حديث حدثني به كذا لو تلميذه الظهري فعل ذلك مع بعض التلميذ لما نسي الحديث يستدلون على ذلك بأن النبي السلام قضى باليمين مع الشاهد قضى باليمين مع الشاهد الحق لو سألت للجميع ما وجه الدلالة من الحديث لن يجدي لن يأتي بها مفهوم لكن هو الحق أنه يستدلون بهذا الحديث على القصة التي كانت مع الحديث لانه القصه فيها في هذه القصه بان يعني ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهير بن ابي صالح ربيعه بن عبد الرحمن يروي الحديث عن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره سهير بن ابي صالح يروي عن عن ابي هريره ويروي عن ابيه عن ابي هريره يعني بنزول فذكر ذلك ذكر ذلك لسهيل اللي هو حديث ان انا بسبب القضاء بما شاهد قال ربيعه عن كذا فقال لهم اخبرني ربيعه وهو عندي ثقه انني حدسته أن حدثت انني حدثته ان أبا هريرة حدثني عن سلم انه قضى باليمين وعائشه فحملوه على ذلك هو ربيعه يقول هذا الحديث عن عن عن صاير بن ابي صالح وسهيل يقول لا اتذكر لكن حدثني ربيع الثقة عندي أني حدثته فهذه الدلالة وضحة جدا على أنه أنسيان الراوي لا يبطي الأرواية وهذا وقع من الزهر ومن غيره من بعض الأعلماء الذين قد نسي الراوي الرواية وذكروا بها التلميذ فلم ينكر وهذا فيه خلاف لمن ينكر لو أنكر وقال هذا ليس من حديثي فجمهور المحقين لا يقبله وبعض المحدثين يقولون أنه يقبل ما دام الراوي عنه ثقة لكن نقول الوهم قد يدركه لأن رجل جزم أنه ليس من إيش ليس من الحديث فالصحيح في ذلك أن نقول بأنه إن لم ينكر إذن نقول بأن هذا الحديث يعني بأن هذه الوهم لا يبطلها إنكار الشيخ القاعدة الثانية قبل الأخيرة قواعد إن شاء الله ننهيها. تحمل الكافر وأداؤه تحمل الكافر حال كفره جائز وتقبل روايته إن أدى على الاسلام. إن أدى على الإسلام القاعدة في الإسلام مقبول للحديث الظاهر جدا بأن أبا سفيان تحمل تحمل الكافر حال كفره جائز وقبل رواياته إن أدى على الإسلام يعني إن أسلم وأدى قبلنا الرواية يبقى احنا قلنا إذا تحمل الرواية كافراً و ادى مستمنا قبلنا والا لا نقبل منه الروايه ان كان كافرا كافلا لا نقبل منه الروايه و ذاك انس قال حديث عن بني اسرائيل ايه ولا تصدقوا ولا حرج لا تصدقوهم ولا ولا تكذبوه طيب فابى سفيان هو الذي قص علينا قصه هرقل والترجمان و انه لما قال امر امر ابنه ابن ابي الله ابي, أبي الله فقال انما يخشاه ملك الروم فقد تحمله كفراً وأداه مسلماً فقبل وإذن بن مطعم بن عدي يعني كان يقول بأنه بأنني مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في الحجر يقرأ في الحجر في المغرب بصورة الطور فكاد قلبي ينخلع حالة كفري والطور وكتاب المسطور في رقم منشور إن عذاب ربك والطور وكتاب المسطور في رقم منشور والباة المعمور والسقف مرفوع ان عذاب ربك لإيش لواقع ما له من دافع فقال كاد قلبي يطير ينخلع رواها أو طبعا يستدلون بها على إيش على أن من السنة أن تقرأ الطور في المغرب ودليله جبير بن... وجبير تحمله تحمله حالة كوني كافرة لكن لما أدى أدى مسلما وهذه بالإجماع أنهم يقبلون رواية الكافر إذا تحملها كافرا ثم أسلم فيقبلون رواياته بالحديثين القاعدة التالية يجوز للصحابي الاقتصار على السماع من صحابين أخر يعني, لا يت... يعني بمعنى يجوز للصحابي أن يقتصر في السماع على صحابين أخر بمعنى أنه في زمن النبي ووجود النبي ان سمع حكما أو حديثا من صحابي لا يلزمه أن يرجع إلى النسلم للتأكد أولا لأمرين الأمر الأول للصحابة كلهم عدول والأمر الثاني أن التأدية من الصحابة أنه ديانة أنه إن كان حكما لابد أن يعتبر بهذا الأمر لأنهم يعلمون أنه حمله حالة كونه ثقة وهو ثقة وهو من العدول عداله الله من فوق سبع سماوات وهذا عليه قول العلماء لذلك يستطيعوننا على هذا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال كنت رجلا مزاء وهو تحت من فاطمة رضي الله عنه كنت رجلا مزاء وكنت أغتسل ظهره تشقق من, شد من كسرة الاختسال قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي منه الوضوء وفي الوقت قال اغسل ذكرك اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضع فكان يتوضع ولا يغتسل فاكتفى بما نقله من المقداد بن الأسود وأيضا في ذلك كما فعلها ابن أمية لما قال أراد وكل بعض الصحابة من الأنصار أن يسأل النبي إذا رأى رجل رجلاً على مع امرأته إذا قتله قتلتموه وإن جلس جلس على هم وكمد ونفس المسلم يقول له البيناه الحد في الظهر وكاد يكتفي بالإجابة لكن لما وجد نفس المسلم كره المسائل ذهب فسأله بنفسي. لكن عندنا أيضا من ذلك من هذه الأمثلة الرجل الذي بعث امرأته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن بأنه يقبلها وهو صائم فسألت المرأة المسلمة فقالت له, له أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ذلك فراجعت راجعت إلى النبي صلى الله عليه فقال لها لما لم تخبري المرأة بأنني أفعل ذلك قالت أخبرت المرأة فقال الرجل ما زدتيني إلا همًا وغمًا أما رسول الله فعدهم قد غفر الله له ما تقدم دم ومتأخذ أما نحن فلا فالغرض مقصود أنه قبل إيش قبل كلام المرأة نقلا عن أم سلمة ولم يرجع إلى نبي من اثنين ولم يرجع إلى نبي سلم لكنه رجع للهم الذي أصابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر فلما ذهب فقال النبي سلم والله إني لأخشاكم وأدخاكم لله ثم قال إني أفعل ذلك والأصف في الأحكام أو التشريع على العموم وايضا من القواعد تصح الرواية بالعرض على الشيخ انه يقرأ على الشيخ عندنا التحمل أدوات التحمل والأداء لها أساليب يعني من التحمل أشهر, أشهر الأمور في التحمل إما القراءة على الشيخ وهي العرض أو قراءة الشيخ على التلميذ وهي السماع دعك أوقفنا الكتابة والإجازة والمناولة لكن هذه أشهر المسموعات إما قراءة على الشيخ وإما قراءة الشيخ على التلميذ. هم يقولون تصح الرواية بالعرض على الشيخ واستدلوا على ذلك بأن دمام بن سعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك آه الله أرسلك قال اللهم نعم هو عرض وأن صلى الله عليه وسلم يقر فهم قالوا هذه الدلالة على ذلك والحق بأن هذه المسألة فيها خلاف يعني ليس فيها خلاف الأصل أنه يجوز لكن فيها خلاف على الأفضلية بين السماع وبين العرض فجمهور المحدثين وجمهور العلماء كالبخاري وغير البخاري جبل الحفظ يقولون بأن السماع أرقى مرتبة من العرض على الشيخ ليش قالوا أن التلميذ عندما يسمع المدرس أو الشيخ عندما يلقي الحديث فإنه ينتبه وفلتاته تكون قليلة جدا لكن, لكن القراءة على الشيخ قد ينام الشيخ قد يغفل قد يخطئ التلميذ التلميذ دوعا لا, لا حول ولا قوة لا يعلم شيئا قد يخطئ التلميذ والشيخ إيش؟ تمر عليه هذه الغفلة يمر عليه هذا الخطأ فقالوا هي أرقى أما الإمام مالك فقال الأرقى العرض, العرض وذلك إمام مالك اغلب مجالس تحديث الإمام مالك عرض عليه يقرأ عليه التلميذ لأنه يرى بأن التلميذ إذا أخطأ فانتباه الشيخ بأنه يقصح له الخطأ هذا والصحيح الراجح وقول الأول وبعضهم قال هما سواء القراءة والعرض سواء والصحيح الراجح ان السماع أفضل من العرض هذا الراجح الصحيح القاعدة التي تليها ما زلنا في أدية أحكام السنة الرواية بالكتابة جائزة وهذه مرت علينا الرواية بالكتابة جائزة أني أكتب له وحدث عني أحد كتاب البزار مثلا فيستدلون على أن القاء الرواة بالكتابه ده اذا بقول ان محمد صلى الله كتب الى قيصر يدعه الى الاسلام واعتد به واعتد به وايضا يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والنجاشي ايضا واعتد به يدعوه من الله الذي فعله وان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينه قبل موتي بشهر وان محمد صلى كتب الى بكر بن وائل ان اسلمه وتسلمه وهذه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيستدلون بها على أن المكاتبه تصح, أو الكتابة تصح وهذا راجح صحيح وهذا على قول أغلب العلماء وأن كان بعض العلماء يرى بأن المكتب هذه يعني لا, لا تقبل وهذا بعض الشفعية قالوا بذلك والأحناف قالوا الكتاب لا تقبل لابد يكون فيها إجازة كتابة مع منا ولا مع إجازة وقالوا الكتابة وحدها لا تقبل وهذا الذي قاله المورد من الشفعية وقال الأحناف كذلك والصحيح الرارح بأن المسألة كما قلنا على قول الجمهور أنها تصح هنا نهاية القواعد التي هي تختص بالدليل الثاني وهو السنة تقبل رواية الفرع مع القدرة على الرواية من الأصل تقبل رواية الفرع وهذه سبقت لنا اللي هي إيش أن, أسمع من صح... أن يسمع الصحابين من صحابين آخر ولا يذهب إلى أو قول بقى في من بعدهم يسمع إسحاق بن من, من تلميذ عن ابن عايينة ولا يرجع ابن عايينة مفهوم يبقى هنا يقول تخبرات الفرع مع القدره على الرؤيه على الاصل وذلك أن النبي صلى الله عليه بعث معاذ الى اليمن يعلم توحيد فلكن اول ما تدعو أن ان الله هم يقبلون من معاذ ويدخلون الإسلام بدعوه معاذ له ويستطيعون الرحله الى النبي وقبل منهم ذلك طيب وايضا ان أهل قباء لما جاء اهل قباء لما جاء جاءهم الصارخ وقال حول الله انزل الله في الكعبة فتحولوا جميعا ولم, ولم نرى أحدا تلكى وقال أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر إلى ذلك من هذا أيضا بحديث أنس الطويل بأنه كانت الكوس تدور على الرؤوس فجاء الصارخ وقال أنزل الله في الخمر فألقوا الكوس وقالوا سمعنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا مع أنهم يستطيعون الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها دلالة وضحة جدا على أن الرؤية من الفرق توجز لكنها فيها ملحظ الا وهو الرضا بالنزول الرضا بالنزول و وبلا دائما يعني يذهبون إلى العلو لا السماء الرحله في طلب علم اصل اصيل قد اصله لنا الصحابه الكرام جابر راح على شهرا كاملا لادام العنيس من اجل ايه حديث واحد تعرفون الحديث حديث الذي انقذ الله به ابن تيميه تعرفون ما هو الحديث انا رايح شل الاولين والاخرين ثم يديهم بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قارو. وكان ابن ثامية يقول بأن الله يتكلم فقاموا عليه الحرب الضروس وقال القاضي أنت تقول الله يتكلم تشبه الخالق والمخلوق فقال الله وحدثني فلان فلان سرد الإسناد وطبعا ابن ثامية كان صعيقة حفظ يقول الذهبي الحديث الذي لا يعرفه ابن ثامية ليس من الحديث النبي من شدة حفظه لأحديث النبي سلم فقال له قال النبي سلم إن الله يجمع الأولين والآخرين يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت بصوت ينادي بصوت ينادي بصوت ينادي وأنه ده لابد أن يكون بحرفة وصوت يناديهم بصوت يسمعوا من بعد كما يسمعوا من قرب فالقادي كان فقيها فقال له يا ابن تيمية أهذا حديث عن النبي؟ قال نعم عن النبي قال أذهب فلا شيء عليك شوف نزل بإنصاف. ليش. لأن نبي لما يقول الله يتكلم وبصوت ويسمعه من بعضك ويسمعه من قرب انتهى الموضوع قد تكلم وفصل الخطاب أعلم الناس برب الناس من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فالغرض المقصود أن العلو همة المرء في العلو والنزول يعني إذا ضاق الوقت فالنزول لكن هو يجزي لكن الهمة إلى العلو ولذلك لما كان يحب المعيد على فراش الموت قالوا له ما تطلب قال أطلب إيش إسنادا عاليا بيتا خالي اسنادنا عنه وعلى فراش الموت فالعلوم مطلوب لعلماء الحديث الحمد لله بهذا نكون قد من الكلام على الدليل الثاني القواعد التي تختص بالدليل الثاني والسنة وان شاء الله القواعد بعد ذلك هي القواعد التي تختص بالاجماع اقول قولي هذا واستغفر الله وبركاته ورحمة الله وبركاته